بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للم الذين اذا اكتنوا الذين اذا اكتنوا الذين اذا اكتنوا الذين اذا اكتنوا الذين اذا اكتنوا على الناس يسوفون، على الناس يسوفون، على الناس يسوفون، على الناس يسوفون، على الناس يسوفون على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 وَإِذَا كَالُوهُمْ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ أَوْزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ أَوْزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ أَوْزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّونَ ألا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ ألا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَلَا مبعوثون، أنهم مبعوثون، أنهم مبعوثون، أنهم مبعوثون، أنهم مبعوثون، ألا يظن؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أعوسون على يوم أولائك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم ليوم عظيم وَمِنْ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ يَوْمَ يَقُومُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Jomma, ykomma, ykomma, ykomma, ykomma, ykomma, ykomma, ykomma, ykomma, ykomma, ykomma, يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب بل كلا إن كتاب بل كلا إن كتاب كلا إن Nakitabarrala in Nankitabar. Poyndyarila fisin. Poijari la fiesin. Poijari la fiesin. Fo yari la fis in Yden Karla in Nakitabaru y Yari la fis kitab al-fujjar lafis jinn kalla inna kitab al-fujjar lafis jinn inna kitab al-fujjar lafis jinn kalla quma adraka masjin quma adraka masjin quma adraka masjin quma كتاب موقوم كتاب موقوم كتاب موقوم كتاب موقوم كتاب موقوم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوصون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون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 när vi tar Wama oss järn och vissningsjärn,